بوك تو ستوتنا مئة مئة بريلوزي الظروف الظروف باتش يادنم يوش نيكدا حصل مرة لم يحصل قط. حصل مرة لم يحصل قد يستج دن بيلي وبرلين هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ يش ك لا لم يحصل قد لا لم يحصل قد؟ Neko, niko. Ahad, la ahad. Ahad, la ahad. Poznajete li ovdje nekoga? A Atarif ahadan, ahadan huna? Ne, ja ne poznam nikoga ovdje. La, la a'rifu ahadan huna. La. La a'arif ahadan huna. Još, ne više. Mazal, lam ja'ud. Mazal, lam ja'ud. Ostajete li još dugo ovdje? Hel se testamiru fil baqai huna tovjelan? Hel se testamir fi al huna tovjelan? نعم يا لن أستأمن بشئ أوديه لن أبقى هنا لأطول بطاطا لا لن أبقى هنا لأطول بطاطا يوش نشتو نيشتا فيشه شيء آخر لا أكثر <تصفيق> <تصفيق> شيء آخر لا شيء آخر Желите أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ Не, ja ne želim ništa لا، لا أريد أي شيء آخر. لا، لا أريد أي شيء آخر. Веч нешто још شيء حصل لم يحصل شيء حصل لم يحصل ست ناشت ياري هل حصل أن أكلت شيئا هل حصل أن أكلت شيئا لا يا يشنيسمشت يا لا لم يحصل أن أكلت أي شيء لا لم يحصل أن أكللت أي شيء يناك نكو مازل أحد ليس من أحد مازل أحد ليس من أحد جلي يناك كاف هل مازل أحد يريد قهوى؟ Hel ma ahad yurid kahva? Ne, niko više. La, lejsa min ahad. La, lejsa min ahad. Molimo vas, posjetite www.book2.d za tekstove i knjigu.